Quivaopon la ko tu nisa afa va lang ma aga langu na ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه um <laughs> وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَفَلْيُمْسِكْنَ مِنْهُنَّ مَحِيضَهُنَّ وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ naj Allah <laughs> المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا فَإِنْ أَرَدْتَ فِقَالًا نَّتْرَى طِغْمًا مِن نُّجُومٍ وَتَشَاهُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَى الَّذِي مَن تَقُ الله غو أَ الله غَ فيم تَمن نَبَص